وَسِينٍ مّنْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا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 فقد كذبوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يروا إلى الْأَرْضِ كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نِعْمَةٌ تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لفرعون أَتَيْنَاكَ لنا سِحْرٍ مُّفَرَّقٍ كنا نحن قَالَ قال نعم الْمَلَأُ أَيُّكُمْ لمن المقربين قال لهم موسى لَا ألقوا قَالَ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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقابل كليم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترأى الجماع قال أصحاب موسى إن لم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 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كروه فنكون من المؤمنين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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بَطَشْتُمْ جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنين وجنات وعيون إِن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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيم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 من المُسَحَّرِينَ ما أَنتَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأَتِبَآئِةً إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَقْطُ اللَّهِ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ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 إِنَّ ربك لهو العزيز الوحيم كذبت قوم نوط المرسلين إِذْ قال لهم أخوهم نوط أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذكران مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادون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 إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسفط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم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 فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فكل إني بريء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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون